بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولا إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أعظم آية ولازلنا مع آية الكرسي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 حفظهما الله تبارك وتعالى الخالق البارئ المصور الذي خلق السماوات والأرض ذو العرش العظيم الذي وسع كرسيه السماوات والأرض يزعم الزاعمون وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق يثبتون أنه خلق لكنهم يثبتون أيضا أنه بعد هذا الخلق تعب وأراد أن يستريح فرد عليهم القرآن الكريم وردت عليهم آية الكرسي ولا يؤده حفظهما يسعدنا أن يكون معنا ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعصرة مرحبا في الدكتور مرحبا يا شيخ مصطفى الله يحفظك فيك قصة ولا يؤده حفظهما ودلالتها في هذه وامساك الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض أن تزول كما ذكر في آية أخرى ما معنى يؤوده حفظهما وما قصة حفظ السماوات والأرض الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من رحمة الله بعباده الرحمة العامة التي شملت جميع الخلائق بلاستثناء سواء كانوا أمين أو كانوا كافرين الرحمة التي بدأ بها القرآن فقال بسم الله الرحمن الرحيم الرحمة التي بها ذكر الاسم في إضافته بالنسبة للإستواء العرش قال الرحمن على العرش استوى ملك فوق الخلائق جميعا سواء كانوا مؤمنين أو كافرين بقاء الخلائق واستمرار الخلائق قائم على رحمة الله العامة يعني الرحمة العامة دل عليها اسمه الرحمة والرحمة الخاصة دل عليها اسمه الرحيم الرحمة الخاصة لا تلحق إلا بالمؤمنين أما الرحمة العامة فهي رحمة تدبير وإمساك للسماوات والأرض بالرغم من إعراض الخلق عن رب العالمي اللي هي ورحمته ووسعت كل, كل شيء, شيء. فدل الرحمة العامة عم. اللي هو الكافر اللي بيسيب الدين مم. اللي بيدعو غير الله عز وجل يدعو لله ندا وهو خلقه الذي يتوجه إلى غير الله ويعظمه الذي يعص الله من أجله اللي هو المعبود الباطل ده ربنا سبحانه وتعالى جعل من رحمته أنه يمسك السماوات والأرض أن تزول لأن الله يعلم أن هذه المعبودات الباطلة التي توجهوا إليها سواء كانوا طواغيط أحياء أم أموات معبودات ميتة في قبورها من مئات السنوات أو غير ذلك مما نرى من تعظيم غير الله عز وجل وإعراض أغلب البشرية عن رب العزة والجلال وعن الدين الحق وعن المنهج الحق هؤلاء لا يغنون عن العباد فئا ولذلك قيام الخلائق على هذا النحو مرجعه إلى رب العزة والجلال وكأن الله عز وجل يبين في هذه الرسالة في أعظم آية يعني كل من أعرض عن الله وجه الله إليه رسالة المعبود بحق هذه أوصافه والمعبودات الباطلة التي عندكم لا تغذي عنكم شيئا <تصفيق> وإحنا قلنا في رسالة آية الكرسي العظيمة أعظم آية اللي حملت آية الكرسي إن ربنا بيخاطب العقلاء هل في وصف من هذه الأوصاف المعبودات الأخرى اللي في آية الكرسي إنه الحي القيوم لا تأخذوا سياته لو أنه له ما في السمات الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم ثم قال ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيوس سمطارد كل ملك المعبودات الأخرى لو فرد لهم ملك أصلا فلم تصل إلى شيء تحت قدم الحق وبالرغم من ذلك والله قادر على أن يخسف بهم جميعا إن يذهبكم في لحظة ويأتي بخلق جديد إلا أن رحمته العام وحكمته سبحانه وتعالى اقتضت أن يخلق الخلائق للابتلاء فلا يثقله ولا يتعبه أن يمسك السماوات والأرض لتتم حكمته سبحان الله وتتم رحمته العامة إلى يوم الحساب إلى أن تزول السماوات والأرض وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات فهنا قوله ولا يؤد حفظهما ارتبطت بقضية التوحيد من أي يعني مدخل نقدر نتكلم فيه في قضية ولا يؤد حفظهما أصل الشرك اللي وقع فيه كل من سبق من العالم سبب حاجة واحدة بس أنهم تصوروا أن ربنا خلق الخلائق وانعزل عنها م. قالوا أن ربنا خلق الخلق وبعد كده انعزل عنها وطرك تدبير أمرها إلى غيره فعبدت الكواكب وعبدت الملائكة وعبدت الأصنام والأشجار وعبدت الأولياء تحت مسمى حتى العقيدة الصوفية في الأقطاب وتأثيرهم في الكون وغير ذلك على إن هؤلاء ربنا ادى لهم صلاحيات يتحكموا في الكون دي عقيدة وسنية متاخدة من كلام الفلاسفة أوه. القدامة ان ربنا لما خلق الخلق ترك تدبير أمر الأرض للكوكب الأعلى بيسموه العقل الفعال هو القمر أو النجم والنجم للقمر والقمر بيدبر الشمس والشمس بيدبر الكواكب العليا اللي بيسموها الفلك التاسع حتى الفلك الأطلس أو الفلك التاسع أصل الفكر دي فكر وسني قديم قالوا فيها عبادة الكواكب إبراهيم عليه السلام لما جنى عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي أراد أن يجادل هؤلاء ويبيل لهم على سبيل أن ده مش ممكن يكون رب ربي, ربي إيه اللي حيغيب فإذا أفلت قال قال فلما أفل لا قال لا أحب الآفلين على أن الأفول بمعنى الغياب مش بمعنى الحركة كما قال بعضهم لا بمعنى الغياب مش ممكن إله يغيب فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين إن ما خلق الخلائق وانعزل عنها كيف ولو انعزل عنها الحق سبحانه وتعالى من سيدبرها فهنا القضية بقى في قضية الشرك إنهما لما تصوروا إن ربنا خلق الخلائق وانعزل عنها يبقى لازم يكون فيه بديل يدبرها فهذا البديل ظهر في المعبودات الباطلة الشركية عقيدة الأقطاب الكلام في أن عيسى ابن الله ده برضو عقيدة وسنية في حكاية عقيدة متخدة من من العقيدة البوزية وغيرها أن بوزة أو غيره من الآلهة منسوب الى الإله الأعظم أو ابن الله أو ما شبه ذلك فبدأت هذه العقيدة تتصرب إلى كل المعبودات الباطلة التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى فإذا ما كانش هذه السماوات والأرض يدبرها الحق سبحانه وتعالى ويتولاها مباشرة يعني إحنا نقول ألا له الخلق والأمر على اعتبار إنه مش بس خلق لا ده خلق ويدبر أمور الكائنات ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه ليبين ارتباط معاني التوحد كلها في آية الكرسي بيقول ولا يؤد وحفظهما بعد قوله وسع كرسي والسماوات والأرض إنه هو في الأصل قيوم وإحنا قلنا القيومية من قام بنفسه وأقام غيره سبحانه فربنا سبحانه وتعالى يقول إيه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ مش بس قائم على كل نفسه في أن أحياها لا وقائم عليها حتى في كسبها أي هو الذي يتولى كسبها وترتيب الأسباب لكسبها لحظة بلحظة ثم يقول وَجَعَلُوا لِلَّهِ الشُّرَكَاءَ يقول سموه منهم النصارى بيقولوا عزي واليهود بقولوا عزي والبوزيون يقولون بوز أو برهامة أو كريشن أخي بلك إزاي طب هل هؤلاء يدبرون من أمر السماء أو من أمر الأرض شيئاً ربنا يقول قل سموهم قولوا لنا أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض يكونش فيه إله خفي وربنا سبحانه وتعالى لا يعلمه ولا يعرفه سبحان الله ولذلك احنا بقوله ولا يؤدوا حفظهما لا يتعبه ولا يثقله أن يحفظ السماوات والأرض من أجل إتمام حكمته أما هم فهم مستهلوش أصلا ولعلهم يتوبوا ويعودوا فتظهر حكمته بالنسبه لهم لان الله عز وجل قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار طب واحد لك طب وليه تركه وهنا ولا تحسبن الله غافلا تتناسب مع قوله لا تاخذوا سنه ولا نوم هو... <تصفيق> شوف مع أنه قادر أن يقسمه, أن يقسمه. ورساله السلام قال إن الله يملي للظالم يملي للظالم يعني يمد له حبل الاستدراج الابتلاء واحد بيظلم الناس وما فيش فايدة فيه لا نصح بيأثر فيه ولا هو مهتم بالآخرين على الإطلاق فأحده تبه ربنا سيبه إتماما لحكمته افهم يعني إيه إتماما لحكمته أن الله عز وجل جعل الحياة ابتلاء والحياة مبنية على نظام المعادلة يا شيخ مصطفى نظام الميزان لا. والسماء رفعها وضع الميزان مم. كل ما واحد يطغى يبقى تعرف أنها يقرب ليه لأن ربنا ما يسمحش أصلا بأن الطغيان يستمر لما فرعون كذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى هم قالش أنا ربكم الأعلى دي من البداية كده وخلاص لا ده وصل لقمة الطغيان بس بعد سنين أعاد مع موسى عليه السلام وبنصح فيما بتنصحش فلما قال انا ربكم الأعلى وبدأ بقى مسألة أن يهدد وينتقم من عباد الله الصالحين ولما تبع موسى عليه السلام مع بني إسرائيل وأتبعهم مشرقين وحتى لما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين هنا بقى قضية قضية منازعة في القدرة فرعون يظن أنه سيحيط ببني إسرائيل م. إيه اللي حصل لما قال أنا ربكم الأعلى وإني تحكم في بني إسرائيل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى حصل خرق العادة في أن بني إسرائيل ينشق لهم البحر ويظهر طريق يابس ما فيش ينطط مي يعبرون منه وفرعون يمر في اليمن فيغرقه الله عز وجل ويموت شر ميتة وفي شر وضع بالنسبة له بسبب تكذيبه بربه لأن الله لو تركه خلينا بقى نقول كده هيحصل في استعلاء وبغي وظلم سواء إنسان مش بس في حكاية الملك لأ حتى في المال نفسه يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال في قارون وخرج على قومي لما خرج على قومي في زينته ويعني التكلم قال إنما أتيته على علم عندي ربنا لما قال فخسفنا به وبداره الارض وبدار الارض قال بعد اي تلك دار الاخره مم. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساد ولعاقبه المتقين سابت العلو والاستعلاء ده مش من شأننا فلما تقوله فأنا ربكم الأعلى وده بتحصى تلاقي واحد مثلا ربنا اداله السلطة أو اداله البتاع يمسك مثلا واحد من الناس يضربه ويعذبه وقول له لو ربك يقدر يجي يخشك من إيدي ويخلصك من إيدي شوف الجهل يصل والذي ده بيموت شر ميده وكمل إنسان ظلم وبغى واستعل على خلق الله دون أن يتذكر وكانت نهايته عجيبة جدا جدا يعني تخيل مثلا واحد يموت في حادث متباشعة ربنا سبحانه وتعالى رتب الأسباب بحيث يبقى آية للناس نعم. كما أمات فرعون وكما أمات قارون بسبب استعلاءه وكثير من الظلمة وكثير يعني. من الظلمة فالقصد هو إن ربنا سبحانه وتعالى ما أمسك السماوات والأرض مع إن هؤلاء لا يستحقون ممن عبدوا غير الله عز وجل إلا لإتمام حكمته وقيام رحمته فلعلهم يتوبوا إلى ربهم م. ولذلك ربنا لما ذكر هذه الآية قال بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل يعني الشرك بالله وسوء الظن في الله سبحانه وتعالى ووصف الله بغير ما وصف به نفسه ووصفه رسوله نوع من أنواع المكر و... و... والمكر بالنفس هو مكر لأولياء الله وعزبهم وفعل بهم الأفعيل وفرعون وغيرهم وبالرغم من ذلك هو الشيطان سول له أن الحياة ستدوم لها وأنه لا إله فوق العرش يستحق العبادة وظل على هذا الحال يعيدهم الشيطان ويمنيهم الشيطان إلى أن صدقوه من وبالرغم من ذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر عباده المؤمنين بمثل ما ورض في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما فالمسألة نوات مرتبطة بقضية التوحيد قلبا وقالبا ولذلك قال أيضا في سورة فاطر قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض لهم إيه ربنا أقول له ما في السماوات والأرض شوفوا المعان المرتبطة بقية الكرسي قية الكرسي جاي برسالة أعظم رسالة في العالم م. وجهت إلى البشرين أروني ماذا خلقوا من الأرض يعني أنا باستغرب لما واحد مثلا يقطع طريق طويل في مسافة طويلة رايح فيها فين للبدوي في طنطة يحكى قصة صغيرة لعل تمتع المشاهدين تكلم واحد وتقول لي يا أخي وحد الله وقل لا إله لله ودعو الله وحده ولا تدعو سواء فيقول لك انت بتنكر على أولياء الله هيحصل لك مصيبة هيحصل لك كذا وكذا ففيه واحد اسمه أبو الغيس ابن كتيلة في يوم رايح نحيط بلاء كلام ده زمان يعني بقاله حوالي 500 600 سنة القصة ذكرها عبدالوهاب الشعران أبو الغيس بن كتيلة ذهب عند البولاء والناس بتركب المراكب راحين بيتوجهوا إلى طنطة عشان مولد البدوي فشايف زحمة وبتاعهم واهتمام بالمولد شديد جدا جدا فالمهم بقى واحد بيقول, بيقول هيهات هيهات أن يكون اهتمامهم بزيارة نبيهم كاهتمامهم بالسيد البدوي فواحد قال له يا شيخ سيد البدوي ولي عظيم فلا تنكر عليه فيمسك منه عذاب أليم لا حب الوقت خلي بالك شوف التعظيم هو ربنا رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات احنا قلنا إن عقيدة البدوي وعقيدة الصوفية اللي كانوا في هذا التوقيت إن ربنا سبحانه وتعالى ظهر في هيئتهم وإنه كان بغط وش خشية أن يراه الناس فيحترقوا لأن الله عز وجل زكر النبع السلام في شأنه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصر من خلق فعظموا هذه المخلوقات تعظيم رب العزة والجل وأشد كمان له أوعي تنكر عليه المهم بيحكوا قصة عبدالله أبي الشعراني دائما ما يختلق مثل هذه القصص وهذا كذب وزور لك في نفس اليوم في نفس اليوم واحد من المريدين بتوع أطعمه طعاما فأكل سمك فدخلت في حلقه شوكة طويلة سدت أنفاسه وظل يعني ورمت رقابته وتأكلت معدته لا فيه طعام ولا شراب ولا يهنأ بأي شيء على الإطلاق وظل على هذا الحل قرابة العالم وهو مش عارف يتفكر ايه السبب مش عارف مش عارف له علاج فقال اه دا اليوم اللي انكرت فيه على ميم على البدوي احملوني الى قبة سيد البدوي راح عندي البدوي فهو اسمه الشيخ محمد اه بي بيقول لك البدوي طلع من قبره وقال له يا شيخ محمد ماذا تنكر علينا يعني شوف البدوي من قبره ولماذا تنكر علينا قال له يا سيدي انكر اختلاط الرجال بالنساء في المولد يعني قال له هذا واقع في الطواف ما الطواف برضه في اختلاط الرجال بالنساء يعني شوف شوف التشبيه يا شيخ مصطفى الطواف بقبر البدوي كالطواف ببيت الله الحرام في اختلاط الرجال والنساء قال له يا محمد وعزة ربي ما عصى أحد في مولدي إلا وتاب وحسنت توبته شوف العبارة دي العبارة دي مكتوبة هناك لغة النهاردة ذكرها الشعران بيقول وإذا كان الله قد وكلني بحفظ الطير في السماء والسمك في البحار والوحوش في القفار أفلا يمكنني من حفظ من جاء إلى مولدي شوف, شوف العقيدة يا شيخ مصطفى دي مكتوبة هناك إذا كان الله قد وكلني بيحفظ الطير في السماء والسمك في بقى البدول اللي بيحفظ الطير في السماء والسمك في البحار والحش في القفار والرسول يقول يعني قل لا أملكوا لنفسي ضرا شوف يا شيخ مصطفى فهين ربنا يقول قل أروني شركاءكم الذين تدعون من دون أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتينهم كتابا فهم على بينة من يعني ربنا ادالوا كتاب أن يضبر أمور الكون وقول لك دعتي لي وكلني فين ليس لهم أي دليل من أي باب التوكيل, التوكيل؟ ده جيه من إيه مم. عملته في محكمة أو عملته إيه مم. فين التوكيل ده ده معنى إيه فهم على بينة من بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا فأنت لما ترحله وتدعوه من دون الله وتعظمك تعظيم الله عز وجل هي دي المصيبة ولذلك احنا نقول لإخواننا المشاه خطير, خطير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله با... بيقول بيقول إن الله يمسك السماوات والارض ان تزول ولا يؤذ حفظهما لائه الكرسي ولا ان من احد من بعده ثم يقول انه كان حليما غفورا سبحانه وتعالى نعم اذا بحلمه ورحمته ولعلهم يتوبون اليه فيغفر لهم جل جل. فيه رحمة أحسن من كده ولا أعظم من كده ولذلك احنا بيقول يعني من يتوجه إلى غير الله عز وجل واللي يقول لك ده جائز وجائز أنك تشد الرحال مسافة طويلة يقول لك زيارة القبر زيارة القبر ما فيش فها مشكلة بس انا أزور القبر اللي في المقابر عشان أبتعز به إنما أشد الرحال مئات الكيلو مترات علشان أروح لواحد أدعوه من دون الله عز وجل أو أطب قبره أو أعظمه كتعظيم الله او أعتقد فيه أنه ينفع على در يعني شيء عجيب جدا جدا وبعدين الأعداد كبيرة يا شيخ مصطفى والناس بتروح يعني بشبه الشيطان ولبسها عليهم يعني ما تلاقي مثلا ملايين اجتمعوا عند قبر الحسين وقد أجمع أهل العلمي اللي تكلموا في قاتل الحسين إن اللي مدفون في قبر الحسين النصران مش الحسين العسين لرأسه ولا رجله موجودة في مصر خالص ثابت في التحقيق العلمي إن الحسين مش موجود في مصر وإن اللي مدفون واحد نصران وقال الكلام ده كثير من المحققين اللي تكلموا في باب التاريخ إنه مش موجود الناس رحين, رحين يعملوا هناك إيه وحتى لو كان هو يعني وحتى يعني لو كان هو. هو حتى يعني... لو كان هو لا يجوز حتى أن يفعل ذلك بمخلوق فالله عز وجل ما جعل أيت الكرسي إلا كرسالة لتوحيد العبادة إن الإنسان يتوجه إلى الله وحده لا يشرك بغيره لا يتوجه إلى غير الله تبارك وتعالى لأن غير الله عز وجل إنما هو فقير بذاته يحتاج إلى دعائك لا أن يغيفك أنت والعجيب أن أنك قد تجد فضلت الدكتور آية الكرسين نفسها محفورة على المأصورة بتاعة الضريح الضريحة <تصفيق> الذي يشركون به من دون الله وموضع في, في كثير من البيوت الناس يعظموها بفطرتهم لكن ما حملت من أبعاد اعتقادية ورسالة هي أعظم رسالة عالمية للبشرية جميعا اللي حملت توحيد رب العزة والجلال الناس بتستنت... تتنبه له أن ربنا سبحانه وتعالى أراد منا أن نشرك به شيئا أن لا نشبه المخلوق بالخالق أن الواحد يقول لا معبود بحق سواه ينظم حياته من أول و جديد أوامر التكلف و الشريعة في كل صغيرة و تبيرها في حياته يرجع لشرح الله عز وجل تمسك بمنهجه تمسك بدستوره و على جميع المستويات تنصالح الأمة سواء كان على مستوى حاتم أو محكوم ربنا سبحانه وتعالى لما قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو المقابلات إيه؟ القرآنية سوفة. ذلك بأن الله هو الحق, هو الحق. بس. وأن ما يدعون من دونه كل هو الباطل, كل الباطل. وأن الله هو العلي خلي بالك. ذكر العلو Hon وأن الله هو العلي العلو. لما تجمع من الأيات المؤكسية الكرسي وسع الكرسي السماوات الأرض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العلي العظيم بس هنا ذكر الكبير لأن المعنى يناسبه وهو العلي الكبير ثم قال ربنا سبحانه وتعالى بيبين إن له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ثم يخاطبهم خطابا دقيقا ويبين لهم أن ربنا سبحانه وتعالى يمسك السماء ان تقع على الأرض إلا بإذنه ويقول بعدها صفة الرحمة إن الله بالناس لرؤوف الرحيم الله أكبر يعني برضه ما أمسك السماوات والأرض إلا بسبب رحمته وإظهارا لحكمته ولكي يعود الخلائق فيفكره لأن الحكمة دايما مرتبطة بالعقل هو ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يبدل الخلائق دي كلها في لحظة وإن يجعل ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هو آل كده مم. لكن طب فضل يقول يعني هنا واسع كرسيه السماوات والأرض مم. كل التصورات التي قيلت التي تتصورها الناس عن الكرسي وما إلى ذلك ربما تأتي هذه الآية أو هذا الجزء أو هذه اللغة ولا يؤده حفظهما يعني السماوات والأرض التي واسع كرسي السماوات والأرض هي الله لا يحتاج إلى الكرسي ومخلوق ولا بل الكل يحتاج إليه وهو الذي يحفظهما سبحانه وتعالى و... و... و... وهو لا يتعب ليستريح هو... على الكرسي تبارك وتعالى حتى ما شبهت اليهود ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة, ستة أيام وما مسنا من لغوب يعني من تعمها كل الأمور مرتبطة ببعضها على أن يعلموا م. أن الله تبارك وتعالى لا يثقله ولا يتعبه أن يمسك السماوات أن تقع الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى ام <تصفيق> اتماما لرحمته وحكمته واظهارا لحكمته فاحنا بنتكلم ان هو ان ربنا سبحانه وتعالى اراد منهم رساله انهم يتفكروا بس الاله العظيم اللي اللي, اللي أقام كل نفس بما كسب يعني قضيه اليهود في قضيه ان هم يقولوا ان لقد خلقنا السماء والارض ومنهما سته ايام وما مسنا من لغوب هما بيقولك ربنا تعب في اليوم السادس استراح اليوم السابع مم. هي الاصل في اليهوديه ال... الايه ديت بتاعتهم موجوده اليوم ان هو في, إن في اليوم السابع في الكتاب المقدس حتى عند النصارى لان إن... النصارى عندهم الكتاب المقدس توراه وانجيل في صفر... في صفر التكوين بيقول ان ربنا استراح في لكن في الحقيقه لما حققت المساله وجدت الترجمه اللي هما تحريف متعمد لقول الله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش فهم بيسموا في اليوم السابع استراح لان الله استوى على في اليوم السابع واقول لك هنا بمعنى ايه الاستواء على الاستراح فراد الله ان يبين انه استوى على وما مسنا من ان ما كانش الاستواء على عشان مسات الاستراحه كما يظنوا الفراغ من الخلق ربنا فرغ من خلق مم. الخلائق واستوى على عرشي علشان يستخلف الإنسانة في ارضي لا. لان الاسوا على العرش واحد لي ليس عن تعب لانه مم. لا يجوز وغير كده يا ان الاستواء على العرش مرتبط بالعلو مم. الخاص مم. يعني في علو خاص وعلو عام ده هتبين لنا في قوله تعالى هو العليم لما نجي لها بقى ان شاء الله لان احنا لأن إن انتهت واسع كرسيي السموات والارض ولا يؤوده حفظهما فالله الذي يحفظ السماوات والارض يعني انا انا فقط أريد ان التمس منها لأن الإنسان يحتاج إلى رب فقير اليه في قول النبي ولا تكلني إلى نفسي طرف عين ابدا لان الانسان اذا ترك لنفسه وبعد عن ربه هلك لان رب العالمين سبحانه وتعالى بعظمته وقوته وقدرته المطلقه لا يؤذيه حفظهم كانوا بيقولوا شيخ مصطفى معلش يعني وكانوا في اغنى من كده عشان ترجع له سبحانه وتعالى في أفضل من كده عشان ترجعن لا, لا إله إلا الله لا تزال تتجلى <تصفيق> من خلال آية الكرسي العظيمة في نهاية الحلقة نشكر باسمكم لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضوان الذي نستمتع بحديثه دائما في هذا البرنامج وفي كل جزاك الله خير دكتور أحسن ربق الله ربق ربق إليكم وحتى نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة جديدة من برنامجكم أعظم آية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 لا يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيقون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم